و راودت التي غوا في بيتها عن نفسه وغلقت غلقت وقالت هي أحسن من فوي ان ننور في قال ما الله إن و لقد هندت به وهن الذي واستبق رباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها Gah! <laughs> قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهدٌ أَلَمْ نَرَ قَمِيصًا يوسف أحرضت عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين قد شغفها حبا إن ألم ما سمعت بمنكر ديننا ارسلنا الى دين رائع تذلنهم But I'm... إن هذا إلا ملك كريم فلما رأيناه أكبرنه وقت طعن أيديهن وقلن حاشر ولئلا يفعل ما مضون يسجنا ولا يكون من الصغيرين. قال ستجنوا أحبوا إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عنني فاستجاب له ربه فصرف